أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة.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 إلا تصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيَثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثانيَثنين إذهما في الغرَّ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 إِنَّ فِي رُوحِ فَافٍ وَثِقَالٍ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِلَّا كُلَّ تَعْلَمُونَ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 عافى الله عك لما أذّن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم و.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 والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون